اللي مب ول يتعادي وان قام وعزته فوق علي القصر جلس ويا ضيا غم رقبتي ذبح ودمع على هله فوق وجنتك خور فوق راسه وجثته يا خالد من فوق القصر وويلا الكرار نشروه وصوروا بالفزع على الكوفة وزلزلوها من القصر مسلم وقع شانكم معز ومعالي ما تعرفون الجزع وانا بو ما يذبح ما متوى ولا هو قوم يا بو سكن جنازه ما الهم نلقى صر ليلقى خرج في التراب معفره نازت الطاهر بن عمك ضلوع عمك كسره تنسحب فوق الصخر بين الخلايق جثته وا ويلا صناديد الحرائب وين ذيك المرجلة بالحبل ينسح بمسلم شي رضيته يا ما جرت عاد الجنايز ينسح بين الملئ وين عبد الله بالمسلم ما يعاين حالته هو ويله هو ويله قبور سكن الشفيه ما هي فلسفه ويثو وين جعفر وين عبد الله عثمان الغيور عن ذبي يحب غربه ما احتضضنا القبور لا يذلكم هالدع ابن زياد هجموا قف تهوى ولا الغاب تشفح على اللى تصبروا هذا مسلم مثلوا بي ش السبب ما تنهضوا يا ابو فاضل يا علي الأكبر يا جاسم ما تجون تنغرون الولد عمكم ترفعون جناس تواوي